وقد تكلم بالدرس السابق عن ما يتعلق بالخلاف المذموم ثم تكلم عن اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام اقرأ بارك الله فيك من صفحة 673 وخرج ابن وهب عن زيد بن أسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين قال المصنف رحمه الله وخرج ابن وهب عن زيد بن أسلم في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت يوم السبت يوم فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس وهدى الله أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجُد ولا يركَع ومنهم من يصلي ولا يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي وهدى الله أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم للحقِّ من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم من بعض الطعام وهدى الله أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى, وقالت النصارى نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود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 على ذلك في الدرس الماضي ووقف الحديث عند بيان اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام وما قالته النصارى فيه حيث قالت إن إبراهيم كان نصرانيا وقالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا كما اختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بُهتانًا عظيمًا وجعلته النصارى إلهاً وولداً وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك ولأهمية هذا الموضوع فيما يتعلق ببيانه فإننا نفرد على الدرس لبيان ما ذكره الشاطبي من اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم ومن اختلافهم في عيسى عليه السلام ونبين ملة إبراهيم عليه السلام وعنوان هذا الدرس الإبراهيمية ووحدة الأديان هناك أسئلة صريحة تحتاج إلى جواب منها ما هي عقيدة إبراهيم عليه السلام ومنها هل يمكن أن تجتمع اليهودية المعاصرة والنصرانية والمشركون على دين إبراهيم عليه السلام إن الإبراهيمية ووحدة الأديان والدعوة إلى ذلك ليست قضية جديدة فقد تنازع المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واليهود والنصارى في إبراهيم وأراد كل فريق الانتساب إليه فكان لابد حينذاك من الإجابة على هذا السؤال من هو أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أم المشركون أم اليهود أم النصارى وكان قد أجاب القرآن على هذا السؤال بطريقته الخاصة وحدد الاعتقاد الصحيح في ذلك وأما اليوم في غفلة من كثير من المسلمين تزعم الغرب الدعوة إلى الإبراهيمية ووحدة الأديان ويريد أن يقدم الجواب على ذلك السؤال السابق إن الغرب قد أنفق كثيرا من الأموال الطائلة واستعد للألفية الثانية ليخوض معركة جديدة ويقدم تصوره عن وحدة الأديان ويريد من اليهود والنصارى والمسلمين وجميع الأديان المعاصرة الاجتماع على ما سمي بالإبراهيمية وجعل هذا الاجتماع الكبير في منطقة الصراع في منطقة إسرائيل إنه استعدى إنه استعداد اليهود والنصارى لحلول عام 2000 فهو استعداد كبير لم يسبق له نظير وإن إشراف النظام العالمي على هذا التجمع ملفتٌ للنظر ويرجع السبب في ذلك إلى أمور أولاً أن الغرب يشرف على هذا التجمع من الناحية الدينية ثانيا أنه يعتبر الدين والاجتماع عليه وتوحيده بين الأديان على الطريقة الغربية هو الحل لمشاكل البشرية ثالثاً أن يكون دين إبراهيم فيما سموه الإبراهيمية حسب فهم الغرب هو الأساس في هذا التجمع السؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو هل الدين والاهتمام به والاجتماع عليه أصبح قضية تستحق الاهتمام عند الغربيين وقبل أن نجيب على هذا السؤال نلفت نظر القارئ إلى أن الغرب بنا مذاهبه الفكرية على انطلاقة الثورة الفرنسية وكذا قوانينه وما سماه بمبادئ حقوق الإنسان وقبل أن نجيب على هذا السؤال نلفت نظر السامع إلى أن الغرب بنى مذاهبه الفكرية على انطلاقة التورة الفرنسية وكذا قوانينه وما سماه بمبادئ حقوق الإنسان وكان ذلك كله على حساب الدين وحدث الجفاء الواضح بين تلك الاتجاهات في المذاهب والقوانين وحقوق الإنسان وبين الدين فقد وسع الدائرة, فقد وسع الدائرة الحريات وعممة الإباحية عالمياً على حساب الأخلاق والفضيلة ومعارضة النظام الجنائي في الشريعة الإسلامية وتجاوز ما بقي من الفطرة السليمة لدى الأمم الأخرى فإذا كان الغرب قد أسس قوانينه ومبادئه في الحقوق على معارضة الدين والفضيلة والأخلاق فلماذا يعود الآن ليتزعم الدعوة إلى وحدة الأديان والاهتمام بالإبراهيمية سؤالٌ يبدو محيراً للمتأمل ولا نريد التعجل في الجواب عليه ونقدم قبله دراسةً لاهم ما يتعلق بهذه المسألة ثم نجيب على هذا السؤال في ثنايا هذا البحث وستكون نقاط موضوع الدراسة كما يلي أولاً دين إبراهيم عليه السلام ومنهجه بيان دين إبراهيم عليه السلام ومنهجه ثانيا دراسةٌ تحليليةً للألفية الثانية ثالثاً فكرة الإبراهيمية بين القديم والحديث رابعاً العقائد التي خالف فيها اليهود والنصارى إبراهيم عليه السلام خامساً العقائد التي خالف فيها المشركون من غير أهل الكتابين إبراهيم عليه السلام سادساً خصائص القرآن سابعا عقيدتنا في عيسى بن مريم عليه السلام اولا دين إبراهيم عليه السلام ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في تسعة وستين من القرآن الكريم واجتملت هذه المواضع على هذه الأمور الأساسية التالية واحد بيان ملة إبراهيم عليه السلام وأنها توحيد الله باللسان والقلب والعمل اثنين أن منهج الأنبياء بعده من أولي العزم ومنهم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام على هذه الملة الحنيفية كما أن الأنبياء من قبل عليهم السلام على ذلك وقد ورد ذكر أسمائهم واتباعهم لأبينا إبراهيم عليه السلام ثلاثة بيان قوة إبراهيم في الاحتجاج على التوحيد أربعة أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه خامساً الرد على المشركين والنصارى واليهود في زعمهم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياً أو مشركاً سادساً بيان منزلة إبراهيم عند ربه وأنه خليل الله سابعا بيان قوة إبراهيم في العمل بالتوحيد وبراءته من المشركين ومن أقرب الناس منه وهو أبوه وقومه ثامناً تسفيه إبراهيم عليه السلام لعقائد الجاهلية التاسع بيان العلاقة بين إبراهيم ومحمد عليهم السلام هذه هي المواضع التي تحدث عنها القرآن في تسعة وستين موضع وهناك أمورٌ أخرى أيضا الأدلة من القرآن الكريم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين آمنوا قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَّا بُرَآءُ منكم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ من دون الله.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 شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم وآتيناه بالدنيا الدنيا حسنةً وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين سورة النحل وقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 وأن ذلك هو الحنيفية السمحة وهو الدين القيم وهو ملة إبراهيم حنيفة ورد قوله تعالى تعليماً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمراً له ولأمته قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين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 وهذه الآية حكمت بين الطوائف من اليهود والنصارى والمشركين الذين تنازعوا في إبراهيم فقال اليهود كان يهودية وقال النص وقالت النصارى كان نصرانية وقال المشركون نحن أولى به وفي هذه الآية السابقة بيان للتوحيد والدين الذي يجب الاجتماع عليه ومن أراد من اليهود أو النصارى أو المشركين أن يكون على ملة إبراهيم فليعمل بما عمل به إبراهيم ومما عمل به إبراهيم عليه السلام ما يلي أولاً أنه كان من المسلمين ودع الله أن يجعله منهم وقال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بنيه وقال لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثانياً أنه عمل بهذا التوحيد فكانت صلاته لله ونسكه لله ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له وهو رب كل شيء وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهذا هو منهج الأنبياء جميعا بلا استثناء وقال الله تعالى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وبين الله أن الكفار من اليهود والنصارى افترقوا عنه أي عن هذا الدين قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورث الكتاب من بعدهم لفي شك منهم ريب ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحذر من فتنة اليهود والنصارى والمشركين وأمره بلزوم ملة إبراهيم والدعوة إليها والبراءة من المخالفين لها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 وهذا الدين القيم هو تحقيق العبادة لله بلا شريك وأن يكون الحكم له وحده وأن تبطل جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ومنها تلك الأسماء التي يسميها المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم مما لم ينزل الله بها سلطانا ولقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين إلى هذه الملة الحنيفية وأمره الله بذلك فقال له سبحانه قل يا أهل الكتاب أي قل يا محمد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون أي اشهدوا يا أهل الكتاب بأننا مسلمون لا نصنع مثل ما تصنعون فنحن لا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله كما صنعتم أنتم حيث اتخذتم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله فنحن على دين الإسلام ملة إبراهيم وأنتم مشركون في عبادة الله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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وفي هذه الآية بيان لوحدة الاعتقاد بين إبراهيم ومن تبعه من الأنبياء على التوحيد وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من المسلمين والله وليهم جميعا ومن أراد هذه الولاية فليتبع ملة إبراهيم حنيفة ويبرأ من اعتقادات اليهود والنصارى والمشركين المخالفة لدين إبراهيم عليه السلام ثم بين الله سبحانه وتعالى مكر أهل الكتابين وتلبيسهم الحق بالباطل فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وفي هذه الآية بيان أن أهل الكتابين من اليهود والنصارى ألبسوا على الناس دينهم وهم يعلمون الحقيقة أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيًّا ولا مشركًّا وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم صادقٌ فيما أتى به من عند الله وأنه مكتوب عندهم في التوراة كما أنه مكتوب عندهم في الإنجيل ولكنهم أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ولهذا قال الله لهم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون الحقيقة الصاطعة ثم كشف الله عز وجل أن هذا التلبيس ودعواهم الإبراهيمية أن هذا الذي يصنعون إنما هو تخطيط منهم قال الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب أي تخطيطاً ومكراً آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار اي يقولوا هذا القرآن هو الحق واكفروا آخرة اي يقولوا اخر النهار قد تبين لنا أن هذا القرآن ليس بحق لعلهم يرجعون اي لعل المسلمين ضعاف الإسلام يرجعون عن دينهم وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار أي أول النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا يعلم صنيعكم هذا إلا من كان على دينكم وهذا منهم تخطيط لصد المسلمين عن دينهم وهذا الذي يفسر دعوتهم, دعو الذي يفسر دعوتهم هذه الأيام إلى وحدة الأديان وإلى الإبراهيمية النتيجة من هذا العرض المذكور في كتاب الله نستخلصها كما يلي أولا أن إبراهيم عليه السلام عمل بالتوحيد باللسان والقلب والعمل أما اللسان فهو إظهار التوحيد بالنطق وأما القلب فهو اجتماله على الاعتقاد الصحيح وأما العمل فهو تحطيم الأصنام والبراءة من المشركين وتحقيق التوحيد والدعوة إليه ثانيا. سفها إبراهيم عليه السلام أحلام الكفار ومعبوداتهم وشرائعهم الجاهلية ثالثاً نشر الملة الحنيفية الإسلام وتابعه على ذلك جميع الأنبياء عليهم السلام رابعا حقق الولاء للإسلام والمسلمين قولا وعملا حيث تبرأ من المشركين وأولهم أبوه وقومه خمسة إبراهيم والأنبياء عليهم السلام دعوا إلى الإسلام الذي هو الحنيفية السمحة وشرائعهم جميعا قد بنيت على أسسٍ واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الأنبياء إخوةٌ لعلات أي أن, أي أن دينهم واحد ومن الأسس المشتركة في شرائعهم ما يلي واحد تحقيق التوحيد باللسان والقلب ومن الأسس المشتركة في شرائعهم ما يلي تحقيق التوحيد باللسان والقلب والعمل التشريع الإسلامي مصدر وحيد للأحكام والقوانين الإيمان باليوم الآخر حفظ الضروريات الخمس الدين والإيمان بالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام وتحريم الربا والزنا واللواط والفواحش والقتل والسرقة إلى آخر الكليات والأسس الشرعية ابراهيم كسائر الأنبياء حنيفي مسلم ليس نصرانيا ولا يهوديا ولا مشركا ولا يمكن أن يجتمع إبراهيم مع المشركين من اليهود أو النصارى وكذلك الإسلام يفارق أديان الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وفليس هؤلاء من الأنبياء في شيء لأنهم مشركون كفار مبدلون لدين الإسلام وشرائع الإسلام المحور الثاني في هذا الدرس دراساتٌ تحليلية للألفية الثانية نعود الآن إلى الإجابة على السؤال السابق لماذا يتزعم الغرب الجماهير وينت وينتسب إلى إبراهيم عليه السلام هل لأنه ترك معارضة الدين؟ وسيجعل للدين والفضيلة والأخلاق اعتباراً في قوانينه وفي مبادئ حقوق الإنسان وهل لأنه سيترك الشرك والهرطقة والزندقة هل سيطبق الشرائع الدينية التي جاء بها الرسل عليه السلام هل سيحرم الزنا واللواط هل سيوقف نشر الإباحية في العالم هل سيحرم الظلم والاستعمار ويمنع إسرائيل من التعدي على حقوق المسلمين هل سيحافظ على الفطرة البشرية ويحد من توسيع دائرة الحرية الشخصية وإباحة المحرمات سؤال وأسئلة يتحير المرء في, الجوا... يتحير المرء في الجواب عليها لماذا إذن يتزعم الغرب قيادة أهل الديانات تحت شعار الإبراهيمية فالجواب على هذا السؤال أن الغرب قد حطم الفضيلة وعارض الشريعة الإسلامية تحت اتجاهات حقوق الإنسان ووصفها دعاة حقوق الإنسان وصف النظام الجنائي فيها تطبيق الحدود بأنه وحشية واتخذوا من الضمانات في حقوق الإنسان طريقاً لتوسيع الحريات الشخصية ونشر الإباحية والعجيب أنهم يريدون أن يصفوا هذا كله بأنه حقوق ومبادئ عالمية ولا أدري كيف توصف الإباحية بأنها عالمية وأنتقل إلى دعوة الإبراهيمية ووحدة الأديان لقد اتجه الغرب إلى تزعم العالم ودعى إلى الإبراهيمية ووحدة الأديان حتى يدخل الجميع تحت تأثير دائرته وأفكاره ولهذا أنفق الغرب وسينفق أي اليهود والنصارى في الألفية الثانية أموالاً طائلة لعله يتحصل من خلال هذه الدعاية على العالمية في هذين المجالين المجال الأول حقوق الإنسان والمجال الثاني الإبراهيمية وفي سيحاول إبعاد المبادئ والقيم الإسلامية ولا ريب أن الغرب سيصطدم بمفاجآت لم يحسب لها حساب فكما أن المسلمين لم يقبلوا اتجاه حقوق مبادئ حقوق الإنسان نحو إطلاق الحريات والإباحية فكذلك لن يقبلوا بعولمة وحدة الأديان أو ما يزعمه الغرب من الدعوة إلى الإبراهيمية والسبب يرجع إلى الفارق الكبير بين الدعوة والدليل أما الدعوة عند الغرب فهي أنه يريد أن يجمع اليهود والنصارى ومن وافقه على ما سماه الإبراهيمية فقد سبق كما بينا أن إبراهيم قد حقق التوحيد باللسان والقلب والعمل ونصر الفضيلة وعمل بشرائع الإسلام وأولى الناس به أتباعه من المسلمين ثم الأنبياء عليهم السلام وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالفارق إذا كبير بين الدعوة والدليل دعوة الغرب أن إبراهيم يصح أن يكون يهودياً ونصرانياً وتدخل جميع الديانات حتى المشركين تحت دعوة إبراهيمية ولا يوجد دليل على ذلك بل الدليل على خلاف ذلك كما بينا فكيف يزعم اليهود والنصارى الانتساب إلى ملة إبراهيم عليه السلام وهو حنفي حنيفي مسلم حارب الشرك والمشركين والمبدلين واليهود والنصارى هم أول من بدل أديان الأنبياء عليهم السلام وكيف يقبل العالم عولمة الإباحية ويحطم الفضيلة باسم مبادئ حقوق الإنسان وكيف يمكن لأمة مهما سيطرت وغلبت وأن يكون لها وأن يكون لها من قوة أن تعولم الإباحية وتجعلها عالميا ثالثا الصراع قديم جديد أيها الإخوة لعلكم تسمحون لي في هذه الطريقة التي أقرأ بها لأن الموضوع له أهمية فأردت أن أحاول كتابته بدقة وقراءته لبياني الجواب على هذه الفتنة التي يريد الغرب أن ينشرها وهي باسم ثالثاً الصراع بين القديم والجديد ليس الصراع في قضية الإبراهيمية جديدا بل هو صراعٌ قديم استعمل المشركون المصطلحات الدينية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقضاء على الدعوة الإسلامية أو تحويل مسارها ومن ذلك قال المشركون عباد الأصنام للنبي عليه الصلاة والسلام تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة وهذه الحسبة حسبة ماكرة إذ لا مصلحة للإسلام فيها بل الغلبة حينئذ للمشركين ووجه ذلك أن من كان يعبد إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يصرف العبادة لأحد سواه من الصلاة أو الزكاة أو الدبح أو النذر كما لا يجوز أن يصرف يصرف لغيره شيئاً من العبادة كالطاعة والاتباع فإذا أدخل إلهاً آخر معه يقصده بالعبادة وليس المقصود بالإله الآخر أن يضيف له الخلق أو الرزق وإنما أن يقصده بالعبادة فإذا أضاف إلى ذلك شيئاً فقد أبطل الإسلام لأنه أدخل عليه حينئذ الشرك ف... فالإسلام لا يقبل الشرك بحال وأما من كان يعبد إلهين أو ثلاثة فما يضره أن يكون من كان يعبد إلهين تصبح عبادته لثلاثة ومن كان يعبد ثلاثة يكون بعد ذلك عابداً لأربعة, لأربعة آلهة ومن كان يعبد أربعة فلا يضره حينئذ أن يعبد خمسة ولذلك كانت هذه الحيلة من المشركين لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن تلك الدعوة الصحيحة دعوة الإسلام فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ولو أنه وافق على ذلك لكانهم على الشرك منتصرين بدعوتهم وكان هو الخاسر الوحيد في هذه المعركة لأنه إذا أضاف آلهة المشركين إلى إلهي وهو الله فإنه يكون حينئذ من المشركين ولذلك منعه الله من ذلك وعصمه وبقي على الإسلام الذي أمره الله به سبحانه وتعالى وكذلك هنا إذا دخل الإسلام مع دعوة الإبراهيمية فإنه حينئذ ينتقص منه ويكون تبعا لأديان اليهود والنصارى وغيرهم وأما الكفار فإنهم لا يتضررون من ذلك لأنهم كفار مشركون يعبدون آلهة شتى ويتبعون مناهج شتى فإذا زادوا في ذلك أو قدموا أو تداخلوا مع بقية الأديان فإن ذلك لا يضرهم في شيء وأما أهل الإسلام إذا دخلوا مع هؤلاء ولو في الشيء القليل وأطاعوهم ولو في بعض الأمر كانوا مثلهم فإذاً هذه الشبه أو هذا الصراع ليس جديداً النوع الثاني من الصراع هو أن المشركين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في عهد الدعوة الأولى والدعوة كانت ضعيفة غير ممكنة فقالوا أنت صابع يعني أنت على غير دين إبراهيم وإذا كنت أنت على غير دين إبراهيم فالذي معك هو الباطل فإن أردت أن تجتمع معنا فذلك حسن وإن كنت لا تريد الاجتماع معنا فأنت خارج على ملة إبراهيم ولذلك حكم الله وكذلك قالت اليهود وكذلك قالت النصارى ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى بين هذه طوائف كما في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فلما تنازعته, فلما تنازعته الطوائف الثلاثة حكم الله مرة أخرى أن أولى الناس به هم الذين اتبعوه أي المسلمون في عهد إبراهيم عليه السلام وليس اليهود والنصار الذين بدلوا وليس المشركين الذين بدلوا وكذلك في عهد الأنبياء الذي الذي هم أولى به هم الأنبياء عليه السلام وكذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فإذا هذه الفكرة التي سميت الإبراهيمية يظنها الناس أنها في الصراع أمرا جديدا وإنما هي جديدة قديمة وهي تمثل كيد المشركين من اليهود والنصارى وأضرابهم ضد الإسلام أتواصوا به بل هم قوم طاغون رابعا العقايد التي خالف فيها اليهود والنصارى إبراهيم عليه السلام أولا ترك التوحيد ثانيا ادعاء الإبن لله سبحانه وتعالى تنزها عن ذلك ثانيا المسيح هو الله ثالثاً المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة رابعا اتهام اليهود لمريم عليه السلام خامساً تفريقهم بين الأنبياء عليهم السلام وكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبهم للأنبياء عليه السلام كما قالوا عن سليمان بأنه ساحر وكذا قالوا عن غيره ما قالوا سادساً عدم اتباعهم لشريعة الإسلام سابعاً قبول التشريع والتحليل والتحريم من الأحبار والرهبان هذا قبل الثورة الفرنسية وبعد الثورة الفرنسية ومبادئ حقوق الإنسان قبول التشريع والتحليل والتحريم من العلمانيين الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ثامناً عقيدتهم في خروج المسيح عيسى بن مريم عليه السلام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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وَمَا أُمِرُوا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه وعمَّا يُشْرِكون وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال سبحانه لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وقوله سبحانه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وقوله سبحانه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما والآيات في هذا كثيرة والاحاديث كذلك ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أي أمة الدعوة ثم لا يتبع ما جئت به أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم ولهذا قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال سبحانه ومن يتبع غير دين ومن يتبع, ومن يتبع ومن يبتغي, غير ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولضيت لكم الإسلام ديناً خامساً خصائص القرآن من خصائص القرآن كونه ناسخاً لما قبله من الكتب السماوية ومهيمناً عليها قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ومن خصائص هذا القرآن العظيم أنه محفوظٌ من التحريف والتبديل قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما ما قبله فوكل الله حفظ الكتب إلى أهلها فضيعوها وحرفوها وبدلوا فيها قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن خصائص هذا القرآن وهذا الدين كونه ذكر للعالمين لقوله تعالى إنه إلا ذكر للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ولذلك من خصائص هذا الدين القدرية في آخر الزمان أنه سيشمل جميع الأرض قال صلى الله عليه وسلم لا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله, يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر رواه الإمام أحمد ومن خصائص هذا الدين ان المسلمين من اتباع الانبياء مجتمعون على ما جاء به من التوحيد ومن تصديق هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكما وجب على الانبياء جميع على الانبياء جميعا واتباعهم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وجب على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المسلمين الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 ولهذا ذكر العلماء أن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال شيخ الأسلام من التيمية من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما, يفعله عبادة وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله وأنه يحب ذلك ويرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر وكذلك قال في موضع آخر من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله ولهذا مما عارض به اليهود والنصارى خصائص هذا الدين أن اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما المسلمون فيؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعا عقيده المسلمين في المسيح عقيده المسلمين في المسيح انه عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح من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 فكما قال الله عز وجل وقالت النصارى المسيح ابن الله أما عقيدة المسلمين في المسيح فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثانياً أن عقيدة المسلمين في المسيح أنه لم يموت ولم يقتل بل رفعه الله إليه واليهود يعتقدون أنهم قتلوه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 وكان الله عزيزا حكيما ويعتقد المسلمون في عيسى أنه سينزل حكما عدلا في آخر الزمان دون تحديد بألف ولا ألفين ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزيق قال تعالى وان من اهل الكتاب الا يؤمنون الا يؤمنون به قبل موته اي موت اي موت عيسى على الراجح من اقوال المفسرين في الايه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال تعالى وانه لعلم للساعه أي نزوله علامه على قربها وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوشك ان ينزل فيكم ابن حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض, ويفي ويفي ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا رواه البخاري ومن عقيد المسلمين أنه يبشر ببعتة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام أما اليهود فقال ابن القيم رحمه الله ومن تلاعبهم يعني اليهود أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي ومن مزاعمهم أنه هو المنتظر وهو المسيح الذي وعدوا به وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال فهم أكثر أتباعه والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة وعدوا المسيح الدجال أنه يخرج وأيضا عيسى بن مريم يخرج في آخر الزمن والنصارى واليهود على اختلافهم فيما بينهم من العقائد وكفرهم وشركهم وإفسادهم في الأرض إلا أنهم خططوا في هذه الفترة إلى الاتفاق على أمرين ارتباط خروج المسيح ببناء هيكل سليمان بزعمهم فقالت اليهود للنصارى إن الهيكل مكانه في القدس تحت بيت المقدس وأن مسيح النصارى لا يخرج إلا إذا بني هيكل سليمان وعلى هذا تم الاتفاق بين الفريقين أن النصارى يناصرون اليهود حتى يتمكن من بناء هيكل سليمان ثم إذا بني هيكل سليمان خرج مسيح النصارى وهذا الاختباط الذي صنعوه فيما بينهم هو الذي من أجله يجتمعون في هذه الألفية في القدس وكما قال الله عز وجل أن هؤلاء القوم لا علم لهم بل إنهم يخرصون وقد صدق, صدق قول الله عز وجل فيهم أنهم في الألفية الأولى انتظروا المسيح. ثم لما جاءت الألفية ولم يخرج المسيح قالوا إنها ليست الألفية الأولى وإنما هي الألفية الثانية وسيقولون بعد فترة وجيزة إذا انتهت الألفية الثانية أنها ليست الألفية الثانية بل هي الآلفية الثالثة ذلك أننا نقطع في دين الإسلام الدين الحق المعصوم أن هذا الوقت ليس هو وقت خروج عيسى بن مريم كما أنه ليس هو وقت خروج المسيح الدجال ومن هنا يحسن التنبيه إلى الذين يكتبون عن نهاية العالم ويلبسون على الناس أمر دينهم ويحاولون أن يقنعوهم بأن نهاية العالم قد أزفت وأن المسيح الدجال قاب قوسين أو أدنى يعني في نهاية هذه الألفية الثانية وكذلك عيسى بن مريم ينبغي أن يعلم هؤلاء أنهم يخرصون نعم إن نهاية العالم هذا أمر لا يحدده إلا الله ولقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بخروج عيسى بن مريم وانظر ما بيننا وبين عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال تقاتل طائفة من أمة الدجال ويكون آخر من يقاتل هؤلاء مع عيسى بن مريم عليه السلام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى بيانا لقرب ذلك والقرب المذكور الآن وصل إلى أكثر من ألف عام فالذين يخرصون الآن ويتحدثون عن نهاية العالم كثيرون منهم من النصارى ومنهم من اليهود ومنهم من المسلمين فإن أراد متحدث أن يتحدث فيقول إن على الناس أن ينتظروا ويتهيأ للقاء الله ويقيموا أحكام الشرع ويتقوا الله في طاعته ولا ينخجعوا بالدنيا فإن أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب فذلك أمر حق وقد وردت به الأحاديث أما أنهم يحددون عام ألف أو ألفين أو الشهر الفلاني أو السنة الفنانية فهذا كذب صراح لم يرد به كتاب ولا سنة ومما يدل على وقوع الكذب الصراح ما سيكون بعد شهر أو دون ذلك فإن هؤلاء المشركون الذين سيتجمعون لن يجدوا المسيح الذي ينتظرون لأنه لا يخرج المسيح الدجال إلا بعد خروج المهدي ولا يخرج عيسى بن مريم إلا بعد خروج المسيح الدجال فهؤلاء يخرصون وهناك آيات كثيرة بعد لم تخرج وعجب من بعض الناس أنهم ينتظرون الخوارق ويتركون العمل وهذه فتنة والعمل الواجب هو نصرة الإسلام والدعوة إلى شريعته والدعوة إلى التوحيد ورد شبه الكفار من الهود والنصارى والمشركين وإقامة الحق في الأرض فهذا هو الواجب على المسلمين وأما ما يكتبه بعض المسلمين من قرب نهاية العالم فهذا منهم تخرص فإنه لا أحد يستطيع أن يحدد ذلك وذلك لأن تحديد نهاية العالم إنما هو أمر غيبي والأمر الغيبي لا بد فيه من ثبوت الدلالة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة وليس هناك شيء يثبت ذلك نعم سيخرج المهدي وسيخرج المسيح الدجال وسيخرج عيسى بن مريم وستخرج بقية الآيات لكن من الذي يحدد الوقت لذلك إنما ذلك علمه عند الله والواجب على المسلمين الاهتمام بالاعتقاد الصحيح ونشر الحق والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة التوحيد ثم الاعتماد على ما ورد من العلم الصحيح من الكتاب والسنة وفقنا الله وإياكم لذلك وجعنا الله وإياكم من أنصار دينه وممن يسعون لإعلاء كلمته يجاهدون في سبيله ابتغاء وجهه ومرضاته ويكونون من أتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى, وعلى ملة إبراهيم حنيفا ولا يكونون من المشركين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين